يا رب المجرمون ندسي معهم فيؤخذ بالناص والاخدام فباي الاء ربكما تكذبان هذه جحنم التي يكذب بها المجرمون يعرف المجرمون مثي ما هم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربك ما تكتبان هذه جهنم الذي يكتب بلا المجرمون يطوصون بينها وبين حريم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان والمن خافا نقا ربنا جنتا فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات اسناني فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَكَّاكِيَةٍ لَهُ جَنَّانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّاتٍ عَالِيَةٍ فَبِأَيِّ مَثَلٍ أَرْسَلَ رَبُّكَ مَا تَكُذِّبُ بِهِ فِيهَا طَائِرَاتُ الطَّرْفِ لَا يَصِفُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ ذَٰلِكَ الْقَافِرَاتُ الطَّرَفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْمَرْيَمُ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عنا من الضاحتين فبأي آلاء ربكما تكذبان